زيادة من هذا جمال هذا هذا خصمه خماني هذا اللي من خير نفسه كذا هذه ما هذا يا أخي أنا أقولك دورة عنده علم وما بدأ الجهل الطفان عنده علم عنده خير أنا اقول لك عادة في الجهل الطفان تجنب، نفصل عنه. أما رجل من ألس السلم اختلف الناس فيه، عنده أخطأ، رد عليه الناس، من الناس من بدعا، ونفلت، من, من الناس ترك الدروس من هذه هذه. ما في أخوان يرجعوا لأخوهم. الآن العلماء نكر لو أن رجلا مبتدعا هو في نفسه، له شخ صنام، لا يقدر الناس الله عز وجل ما أرزق. اللي يجوز بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس طب من الناس اللي طلبوا مني في كان لا لا شخصي انا لا يخش في كان الدرس مش 20 ما يحلموا انا قلنا لا متفهم مستوى القرطوبليه والحمويه هذه هي يتم بحضوره اذا كان هي هذا قبل ما اش كثير من الشباب ماشي خلاص كل حاجه انا كان واجد جدا اللي فإن قدرنا أنه أقطع في شيء يجنب فتاة وإذا كان المريزن علاكم على ما حلق ومن يغنق العزل وأما إذا جاء من لا يطلع واجع له أقطاع فرجع إلى الرجل الذي يجنب فتاة وما في مكان ينزد فيه يعني الله أن يسيبون ويسيبون لا عندكم أحد الرجل الذي أصار وما قال في رواية مبتلة قالوا إذا كان العلم يضيع لترك نواية المصدر لا نترك حديث النبي صلى الله عليه من لهذا خرج خرج مراوحنا ببعض القواجر يتركي الحمد على أهل لدى مشروح بأنه إذا كانوا عنده علم لا يقومونه أهل السنة وبعض أهل السنة يمكن الحمد على أهل السنة يتركي الحمد على أهل السنة وليس مرة ثانية هنا أول مردى جراسة التعليم يسأل في بعض الذين هم أعظم يعني غير عليكم جربوا بعض المخاندين من الأشاعر وهم غيرين من بعض المجانب درسوا فحان، درسوا السجين، درسوا التحسين، درسوا بعض الأسلام هذا ما دي أحسن الألمية والأكيد الأسلام المجانبين والألتابة اكتبنا في سنة إذن فارقوا هم فأكل الشبيبين من أهل الألم إتواع أن وافقتموه وخلقتموه بهذا الرجل وفي سرس البيع وهم لا يرون هذا هو يمنع لا ولا تشرب فشتي؟ لا هذا خديع فلان وتصوير فلان وإنما وجه الإنسان الإحتمال هذا رئيسي لن تسأل في قبره عن أبي حسن علوم تدع غيره. لا أنا أضرب أخ ماعك نقلت سأل في قبره عنك ولكن لما تسأل عن جهة وعن نبيه وعن أربعة وهذا الرجل سألني تعصي له؟ لا شيء السلام عليكم شيخنا هناك من يقرر ان الانسان ياخذ العلم من كل من عنده علم بل لو أن إنسانا عنده علم ولكن لا يبدع بن الصفوان قال أترك عدم تبديعه أترك عدم تبديعه وخذ منه العلم فهل هذا التقارير صحيح؟ ما هو صحيح لا يؤقل العلم إلا عن أهله المستقيمين عليه معروفين به أما الذي يروج البدع ويهون من شانها فهذا لا يوخذ عنه العلم لأنه يؤشر على من جالس من تعلم عليه ويتساهل عبر البدع وإذا وصل الأمر إلى أن الجامد صفوان لا يبدأ فمن الذي يبدأ جامد صفوان كفترو لأنه يقول القرآن مخلوق إن الله لا يتكلم جهد صفة من صفات الله جهود نبي فوصف الله بالنقص والعياذ بالله الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون أصناما لا تكلمون ألم يروا أنه لا يكلمهم الذين اتخذوا العزل قال الله جل وعلا ألم يروا أنه لا يكلم، وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فهذا الذي <تصفيق> <تصفيق> يقول إن الجهم ممتدع فقط أو لا يبدع هذا في حقيقة يروت البدع ويهون من شأنها نعم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَرَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوْبَعٌ